al-lahum العباس لابس درعه والطاش قلق <تصفيق> بالقوم خلو وخلو وهوا نزل عباس لابس درعه والطاش خلق بالقوم خلو وخلو وهوا الناس تصيح دار الناس عبا الناس تصيح دار الناس عبا هنا تصير هنا تصير القوم الينانه دو نهرين برهان عليهم صارت يوم القيامه عليهم صارت يوم كنا كنا كنا. كنا موت صبه. نزل بعد بيعت نزل وسوى بيه كان الموت الاحمر من يجي بعد بيعت نزل وسوى بيه الموت الاحمر من يجي يخلي سيوفهم تضحك عليهم يخلي سيوفهم تضحك عليهم بعد بيعت نزل وسوى بيه ايشن الموت من يجيه بعد بيته نزلو وسوا بيه ايشن الموت الاحمار من يجيه خلى تشوفهم تضحك عليهم nizal طبع العساك تجتث بالحوم ما خلاهم بياد وبسيف توضم الدم المناح وبنوماس من طبع العساك تجتث بالحوم ما خلاهم بياد وبنوماس من طبع العساك جيت الي بالحومه خلاهن بيادا سيف توفى من دم المناحه وسيف من دم المناحه لي انفي الصوتية والتوزيع يوسف الصبيحاوي اداء الردود الحسيني وائل الخرساني كلمات الشاعر الحسيني المبدع ستار الامي ستار <تصفيق> الامي ستار الامي ستار الامي ستار الامي